و َ أ ُ و うべき الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أ َ و い ل َ ى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إ ことに気 ا いていることに気づいていることに気づいていることに気づいていることْ気づいていることに気づいているこَにِづいていることに気づいていることに気づいて وَإِذْ أ َ خ ذ ا ن و و ا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح و ِ ب ر ا ه ي, ي, ى بن م وموسى وعيسى ب ب ن مريم و َ خ ذ ن من ا منهم ميثاقا ً غليظا ل ي س َ ل الصادقين عن صدقهم و َ ع د للكافرين عذابا َ ل ي م ا, أ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 موسوعه ا ل ن ا ق ب ل م ي للعلوم م ي ن ا ا يأتون ل ا س إ ل ا ق ل ي ل ه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 يحسبون الأحزاب しよしよしよしよしよし ي, الأ ي, ي, الأ ي, الأ ي أت الأحزاب ي و د و よ لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أ よし ا し ك م ولو كانوا فيكم ما قاتلو しよしよしよしよ 「なんでし ر うね?<ッ>」<S <S وَلَمَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا وَعَدَنَا وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ وَرَسُولُهُ وَمَا و الْأَحْزَابَ اللَّهُ و و اللَّهُ إِلَّا مَا زَادَهُمْ هَذَا رَأَ إِيمَانًا ت「なぜ ي م ا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 و ِ ن كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر َ ف ِ ن الله َ ع د للمحسنات منكن َ ج ر ا عظيما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 お من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن ك أ ح د من النبي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 私の思い出を表すことはありません。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 و ا, أ ل ذ ك ر ي ن الله كثيراً والذكات أعد الله لهم م غ ف ر ة وأجر ع ظ ي ما ما م ا وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أ م ر ا أ ن يكون لهم الخيارة من أمرهم موسوعه ا ل ن ا ب ل س و ل ه فقد ل ضل ع ل ا ل ا م ب ي ن الاسلاميه وإذ ファレンマーパーゼイドン موسوعه النابلسي للعلوم ا ا ل ا س ل ا م ل ه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 الذين رسالات الله ولا أحدا إلا الله بالله حسيبا ما كان يبلغون رجالكم ويخشونه يخشون من أبا وكفى ولكن أحد محمد こんなに大 ل なこと言ってしまっ ن ب か」 و ك ا ن ا ل ل ه ب ك ل ش ي ء ع ل ي م ا ل ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ا ذ ك ر و الله ا ذ ك ر ا كفيرا و س ب ح و وأصيلا ه بكرة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 يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم موسوعه النابلسي وَدَعْ أَذَاهُمْ ل ل ع ل و ى ا ل ل ه وَكَفَى ب ا ل ل ه و ك ي ل ا م ي ه ا الَّذِينَ آمَنُوا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 لا ل ل من أزواج ولو أ ع あなた ح س ن ه ん إ ل な م のお ل ك ت ي م ي たの وكان الله على كل شيء رقيبًا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 أيمانهن وَاتَّقِينَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ اللَّهُ إن اللَّهَ كَانَ شَهِيدًا اللَّهَ النَّبِي يَا أَيُّهَا شَيْءٍ إِنَّ إِنَّ عَلَى كُلِّ إن صل عَلَى صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا <ت ص في ق> إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير م, وال وال م, م ت ك ت س ب فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا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 وَقَالُوا وَكُبَرَاءَنَا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا السَّبِيلًا رَبَّنَا فَأَضَلُّونَ الْعَذَابِ ضِعْفَيْنِ مِنَ آتِهِمْ「そして私たちはَたちの思いを語り合 ا ことに気づかず ي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 islam-call.com